119. في جنات النعيم 110. تلة من الأولين 111. وقليل من الآخرين 112. على سرر موضونة 113. متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون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 وَحُورُ الْعِينِ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا 118. اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود 110. وطلح منضود وظل ممدود 112. وماء مسكوب 113. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمن ثلة من الأولد وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمو لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم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 117. لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم 118. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون 119. لآكلون من شجر من زقوم 112. فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحبيب فشاربون شرب الهيب هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون 117. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوطين على أن نبدل أمثالكم ونُشئكم في ما لا تعلمون. ولقد علمت من نشأ الأولا فلو لا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟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 أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المزيلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلو لا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأ وم شجره نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقويد فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم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 رب العالمين اف بذا الحديث انتم مذهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلهؤلاء اذا بنغت الحقوم وانتم تحين اذ 117. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون 118. فلولا إن كنتم غير مدينين 119. ترجعونها إن كنتم صادقين 110.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 118. مِنَ من المكذبين الضالين 119. فنزل وَتَصْلِيَةُ حميم 110. وتصلية جحيم 111. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم